يا حبيبي يا حبيبي انت للقلبي قريبي يا نبضروح ونجاتي يا نظر عين وحياتي <تصفيق> انت للقلبي قريبي انت للقلبي قريبي يا حبيبي يا حبيبي انت لقلبي غاليبي يا حبيبي يا حبيبي انت لقلبي غاليبي يا نبع روحنا يا نظر عيني انت لقلبي غاليبي انت لقلبي غاليبي يا حبيبو اغلى مني يا بعد دنيو وهذاني روح ذوبها التمني سرك بقلبي عجيب سرك بقلبي عجيب وطرت روح بهواها يمك ونالك مناهة انت عذر وانت طاهة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب ما أبي غيرك ما حبه شوقك بدلل عليك ما أبي غيرك ما حبه شوقك بدلل عليك عبه ما في له قبك يا نظر عين وحيات انت للقلب قريب انت للقلب غالي حاببني يا حبيبي انت للقلب يا حبيبي يا نبع روحنا جاد يا نضر عين وحيات انت للقلب غالي انت للقلب غالي يا حسين اسمك عيشتي اسمي بحروفك برج معته ولعناتج حبي انته يا شمس ما لك مغيف يا شمس ما لك مغيف في حبك علامه مع الشفاح انت بتسامة شوقي يعزف لك سلامة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي برض وحبي انيديك انا مشبوعه عليك قلبي روحي بين يديك انا مشبوعه عليك من صفاتك للصفات يا نظر عيني وحيات انت للقلب قريب انت للقلب قريب يا حبيبي يا حبيبي انت للقلب قريب يا حبيبي يا حبيبي انت للقلب قربي <تصفيق> يا نبض روحنا يا نظر عين وحياتي انت للقلب بقلبي انت للقلب بقلبي يا دولي يا حضاري يمك قلبي ساري ماكو غيرك باختياري يا حبيب الله المجيب يا حبيب الله المجيب ما أريد الدنيا بعدك يا حبيب بروحي وحدك دمحة عيون على خدك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب انا عابس في غرامي حبك العالي مقامي انا عابس في غرامي حبك العالي مقامي ودرداتك هو اذاد يا نبض روح وحياتك انت للقلب غريبي انت للقلب غريبي <تصفيق> يا حبيبي يا حبيبي انت للقلب يا حبيبي يا حبيبي انت للقلبي قريبي يا نبض روح و نجاة يا نظر عين و حيات انت للقلبي قريبي انت للقلبي قريبي طيامك ضيعت و الزمن حبك لقيته اسمك بروحي اشتريته اصبحت مثل <تصفيق> اغلى لي امر ياما قضيعته وبثمن حبك اللي اديته اسمك بروحي اشتريته واصبحت مثل اغلى لي اصبحت مثل قبري يا حشان انت كعدي ومنضرت لك كل شبابي ارض في حبك عذابي يا حبيبي يا حبيب يا حبيبي يا حبيب دورت بسنيني شفتك وانت بس انت اللي عرفتك دورت بسنيني شفتك وانت بس انت اللي كم عيمك أمنياتي يا نظر عيني وحياتي انت للقلب قريبي انت للقلب قريبي يا حبيبي انت للقلب قريبي يا حبيبي يا حبيبي انت للقلب قريبي يا نبض يا نظر انت للقلب قريبي. قريبي انت للقلب يا حسن انت بجي روحي عطك الدلع يا حي بسلك مرهونه روحي كل جرح باسمك يطيب كل جرح باسمك يطيب لا حرت تجرح روحي يمك يا عطر كل ساعه اشمك غازلت احلامي باسمك يا حبيبي يا حبيب يا حبيبي يا حبيب روح سكناك يم حمامك فكر مجنون بهي يا مك وحسك نك فكر مجنون بهي يا مك انت كل شي بمحتواتك يا نظر عيني وحياتي انت للقلب قريب انت للقلبي قريبي يا حبيبي يا حبيبي انت للقلبي قريبي بصوت الرجل الحسيني فارس الحمزاوي وبي قلم الشاعر الحسيني عبدالله النبهاني كان على الهندسة الصوتية نورس الخفاجي جاريبي جاريبي انت للقلبي قريبي